و َ إ ِ ن َّ ا ِ ذ َ ا أ َ ذ َ ق ْ ن َ ا ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن َ منا ِ رحمه ََْ ة فرح ََِ بها َِ و َ إ ِ ن ْ تصبهم ُُِْْ س َ ي ِّ ئ َ ة ٌ بما َِ قدمت َََّْ أ َ ي ْ د ِ ي ه ِ م ْ ف َ إ ِ ن َّ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن َ كفور ٌَُ لله َِِّ ملك ُُْ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ يخلق َُُْ ما َ يشاء ََ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 وما كان لبشر أ ن يكلمه الله إ ل ا وحيا او من وراء حجاب أ و يرسل رسولا فيوحي ب إ ذ ن ه ما يشاء إ ن ه علي حكيم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 صراط ا ل ل ه ا ل ذ ي له م ا في ا ل س ي للعلوم ا ل ل ا س ل ا م و ر